إلا عجيه نوظا بسم الله الرحمن الرحيم عبد وتولى ان جاء ابو لعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتاه فهو الذكرا ام ما من الثغناء فاتله تصدى وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لَا يَتْذَكَى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَتْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةَ فِي صُحُفٍ مُتَرَّمَةَ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَةَ بأيدي سفره كرام برره قتل الإنسان ما أجفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعانه إنا طببنا الماء صبا ثم شققنا لغض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وَهَذَا إِنْ قَوْلُ الْبَاء وَفَاكِهَةٌ وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكثرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءدة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء فشقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أخبرت فلا أقسم بالخنة الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكيم مطاع ثم أمين وما طاحبكم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 وما إلا أن يجاء الله رَبُّ الْعَالَمِينَ